خطى الله الشيب لا حسين بال مخايا معك ما جوه خيوط والسومش ارصاري ما صارينه ويت حين تريد يا حسين شاع فاحسيه ذا للعلى السيوي هو يا يا في السماء يا لاري دلكون وهي احلى لذا المرحوم عبود غفوى يا لاري تکفینت <تصفيق> خل الخو سیل اللا شفيق مخلف الفاي قلبك ليه لا بواش المصافه شيء شيء فلكني اروح علمه ويدي زي بالماخو بالطيب انت سبب ما تبر ذاب ما ثول روحي بطاع انت معذلبت وزعيت دشب فيو فينال فين ما هو عيل ليا هو عيل لا شاف حق وجهه العسيل للوان ويت شاب بح عين بيلمع فرحان بيه ومسي انخطف فلانه وتكاور مع لونك صغير وضان عندك خطر الجيره على ابن عيف خله وضر انه اب جاء ابه يا اهل المال ام حجر ابن عيل يا فارس ووجع صعب الحديد ما فكروا لين وحده كافي وعليك خايفه والاهل يصبوا لحدا ما الطاب تشيل هم وا يا متعال روحك صعب رفعتي تيحي وجادت في, في الضغة. والدموع السحاب جمها تاجمك. تسجم الدموع المدام وشال السحاب. فوق خدها لاشنه. يا هل سحاب لا سفرجو وحا هاوي الحجاب واشرفات جاهي او تعالوا ربي الكريم ناتي بابك ميحل فاتيك هائلكم لغير بعيون الشاخط عود ابني علي وحلك ظالم. نادي تفعبر الدميح الحديكت. الكمال الغير بعيون اشخاصت. يا من اليعدو بيوت فغواتت. عود ابني علي wa